طبعا النوع الخامس و النوع الرابع من العوامل ا ل ل ف ظ ي ة ا ل س م ا ع ي ة ذكرنا أ ن ه ا عوامل خ ا ص ة بالفعل المضارع يعني لا تؤثر في, في الاسم و إ ن م ا تؤثر في الفعل المضارع فقط طبعا نقول لا تؤثر في الاسم ل أ ن الذي ي أ ت ي معمولا في, يعني في الاصل الاسم والفعل المضارع ا ل م ع ر ب ة أ م ا المبنيات ففي الغالب هي كلمات مبنيه غير م ع ر ب ة فلا ت أ ت ي معمولات في الغالب و إ ن جاءت معمولات فهي ت أ ت ي في محل ا ل م ع ر ب وليست معرضه ب تقول وجواب فعل من درس نجح فهنا جاء فهنا الشرط وجواب الشرط ي ل ا ن ق و ل م ج ز و نقول م ج ا ء ف ي محل م ل ا ج ز و م درس ن ع ن ا ك ا ب ن ع ا ل ف ت ح في م ح ل ج ز م فإعرابها ا ب محل م ل ن ي ا ت ذ ل ك الأصل ا ل في م م ع و ل ا ت أ ن ت ك و ن أ س م ا ء أو ت ك و ن أ ف ع ا ل ا مضارعة أما ل أ ن و ا ا ع ل ث ل ا م ا ل أ و ل ى ف ي الباب ا ل أ و ن ه و ب ا ب افعال ل ل ل ل ع و ا ا م ظ ي ة ا ل س م ي ة ف إ ن ه خاصة ا ب ا ا س م ل ح ر و ف ا ل ت ي ت ج ر ا س م ا واحدا و الحروف التي تنصب اسما ً و ترفع خ ب ر ا ً و الحروف التي ترفع الاسم و تنصب ا ل خ ب ر ة هذه ا ل أ ن و ا ع ا ل ث ل ا ث ة خ ا ص ة بالاسم النوع الرابع و هو الحروف التي تنصب المضارع تنصب فعلا ً واحدا ً فقط هذه خ ا ص ة بالمضارع وهي أ ن و ل ا ً و ك أ ر ب ع ة عوامل طبعا هذه العوامل على مذهب البصريين العوامل ا ل ا ر ب ع ة التي تنصب الفعل ا ل م ض ا ر ع أربعة أ م ا الكوفيون فيوصلون م ف ر د الى ت ا ن و ع الرابع ل إ ع ش ر ة عوامل كلها ترجع إ ل ى هذه العوامل ا ل أ ر ب ع ة يعني ما يذكره الكوفيون ز ي ا د ة على ا ل أ ر ب ع ه ا ل م ذ ك و ر ة في النوع الرابع البصريون يقولون هي ليست عوامل و إ ن م ا العامل أ ن مضمر ة بعدها في فيذكرون مثل لام التعليل يقولون يعني لتبين ويقولون أيضا قالوا الجهود الفعل المضارع اللام لتدرسه للناس قالوا اللام حرف أيضا بعد لام تنصب نفسها نعصب بعد حرف ولكن الله يجعل الله يجعل الله يجعل الله يجعل الله يجعل الله يجعل الله يجعل ا و ل ه يجعل الله ي ج ا ل الله يجعل الله يجعل الله يجعل الله يجعل الله يجعل الله يجعل الله يجعل الله يجعل الله يجعل ا ل ل و ي ج و ل ا ل ت ي ب م ع ن ى إ ل ا أ و التي بمعنى إ ل ى حرف الناصب يعني يعمل النصب بنفسه في هذه المواضع الكوفي البصريون يقولون هذه ليست عوامل و إ ن م ا العامل ان مضمر ة بعدها طبعا والقياس والذوق يشهد لمذهب البصريين يشهد لمذهب البصريين وسأخبر يعني ي أ ت ي هذا الباب مفصلا في الأجرومية في شرح ا ل أ ج ر م و م ي ة عند ذلك إ ن يسر الله لنا ق ر ا ء ة ذلك الكتاب سنبين لماذا تقرر أ ن الذوق والقياس يشهدان لمذهب الكوفي البصريين؟ أي نعم. العوامل التي النوع الخامس قلنا كلمات تجزم الفعل المضارع وقلنا هي قسمان قسم يجزم فعلا واحدا وتكلمنا عن مفردات هذا القسم وهي أ ر ب ع ة لم ولم ا ولام ا ل أ م ر و ل ا ا ل ن ا ه ي ة وقلنا قسم يجزم فعلين يعني يعمل ن ي ي ع في فعلين يعمل عملا واحدا في م ع م و ل ي ن العمل الواحد هو ا ل ج ز م والمعمولان فعلان مضارعان <تصفيق> القسم الثاني من النوع الخامس ينقسم إ ل ى قسمين أ ي ض ا حروف و أ س م ا ء ومن هنا قلنا إ ن العوامل ا ل ل ف ظ ي ة ا ل س م ا ع ي ة هي ع ب ا ر ة عن حروف واسماء لا توجد افعال هي عوامل لفظيه س م ا ع ي ة بل الافعال عوامل ق ي ا س ي ة الاسماء ت أ ت ي عوامل س م ا ع ي ة و ت أ ت ي عوامل ق ي ا س ي ة اما الافعال فلا ت أ ت ي الا عوامل ق ي ا س ي ة الحروف لا ت أ ت ي الا س م ا ع ي ة ليس فيها مجال للقياس ف ا ل ق س م ة اذن ث ل ا ث ي ة الحروف ليس لها حظر في القياس و إ ن م ا هي كل عوامل م س ب و ع ة من العرب في نطقها وفي عملها ا ل أ س م ا ء يمكن أ ن تكون القسم الثاني طبعا القسم ا ل أ و ل الحروف القسم الثاني ا ل أ س م ا ء يمكن أ ن تكون عوامل س م ا ع ي ة ويمكن أ ن تكون عوامل ق ي ا س ي ة فالذي بين أ ي د ي ن ا ا ل أ س م ا ء التي بين أ ي د ي ن ا ا ل أ س م ا ء التي تجزم فعلين هي عوامل ل ف ظ ي ة س م ا ع ي ة و س ي أ ت ي في بحث العوامل ا ل ق ي ا س ي ة أ ن اسما ل ف ا ع ل و اسما ل م ف ع و ل و ا ل ص ف ا ل م ش ب ه ة أ ي ض ا عوامل ق ي ا س ي ة فالاسم اذن من هو م ا ه عامل لفظي سماعي و من هو م ا ه عامل لفظي قياسي أ م الفعل ا فلا ي أ ت ي إ ل ا عاملا قياسيا يقول وهذه ا ل أ ر ب ع ة ط ب ع ان ا ت ه ى م ن القسم ا ل أ و ل تكلم عن لم و ل م ا و ل ا م ا ل أ م ر والنهي ل ا ثم قال وهذه ا ل أ ر ب ع ة تجزم فعلا واحدا يعني لا تتطلب إ ل ا معمول ا واحدا بينما القسم الذي بين أ ي د ي ن ا يتطلب معمولين ي ح ت ا ج معمولين ف ل لان المعمول الواحد لا يتم به الكلام لو أ ت ي ت بمعمول واحد مع هذه العوامل الكلام يبقى ناقصا لو قلت إ ن تدرس ولم تكمل ف إ ن هذا الكلام لا, لا, لا يؤدي إ ل ى ف ا ئ د ة يحسن السكوت عليها لكن لو قلت إ ن تدرس تنجح هنا حصلت ف ا ئ د ة حصلت ف ا ئ د ة يحسن السكوت عليها من قبل السامع أ و من قبل المخاطب أ و من قبل المعا العوامل التي بين أ ي د ي ن ا ع ب ا ر ة عن أ ح د عشر ع ا م ل ا ن التي تجزم التي تجزم ف ع ل ي ن ع ب ا ر ة عن أ ح د عشر ع ا م ل ا ن ا ل أ و ل منها إ ن إن, إن الشرطي ة إ ن هذه متفق على حرفيتها إ ن تدرس تنجح إ ن تدرس تنجح إ ن حرف شرط جازم يجزم فعلين ا ل أ و ل فعل الشرط والثاني جواب الشرط وجزاؤه تدرس فعل مضارع مجزوم بان و ع ل ا م ة جزمه السكون وهو فعل الشرط والفاعل مستثمر س ت وجوبا تقديره أ ن ت تنجح فعل ا مضارع مجزوم ب إ ن أ ي ض ا وعلى مجزمه السكون وهو جواب الشرط والفاعل م س ت ث ر وجوبا تقديره أ ن ت ف إ ذ ا العامل ا ل أ و ل م ذ ك و ر في هذا الباب إ ن في هذا القسم قلنا يحتاج يا عمه لا يحتاج ذ ك ر ناقشنا ن ا ل ب ا ر ح ة ا ل م س أ ل ه حتى、مم. لو كان الفعل تقول درست م ا د ة الحساب هنا ي أ خ ذ مفعول به تقول يأخذ مفعول درس يأخذ به نقول أحيانا يجرى المتعد اللازم مجرى ل أ ن المفعول به لا يحتاج إ ل ى ذلك تدرس و ا ج ب ا ت ا ل م د ر س ي ة طبعا ً تنجح في اللازم تنجح في دراستك نعم العامل الثاني مهما مهما ا س م ا س م شرط ج ا ز مختلف في ه ذهب بعض النحاه إ ل ى أ ن ه حرف والراجح أ ن ه اسم وهو بمعنى شيئا ما أ و بمعنى أ ي شيء ما نقول مهما تفعل ت س أ ل عنه المعنى أ ي شيء ما إ ن ت ف ع ل ه ت س أ ل عنه فمهما إ ذ ن الراجح اسميتها مهما لها محلان إ ع ر ا ب ي ا ن ح ن دائما ننظر إ ل ى الفعل الذي بعدها فعل الشرط إ ن كان متعديا و أ خ ذ مفعوله فمهما مبتدئ و إ ن كان لازما لا يحتاج إ ل ى مفعول فمهما مبتدئ أ ي ض ا كيف اعرف الفعل المتعدي م الفعل اللازم, الفعل والفعل اللازم طبعا ً هناك أ و ز ا ن يعني س ت أ ت ي م ج م و ع ة أ و ز ا ن لا تكون ما يكون على وزنها لا يكون إ ل ا متعدي وهناك أ و ز ا ن يعني ما يكون على وزنها يكون لازم سيأتي هذا الأمر يعني كانت هنا لنعرف أنه لازم الأمر مثل المهم هذا إذا كانت ما بعدها متعديا فعل الشرط إ ذ ا كان متعديا ولم ي أ خ ذ مفعولا به فمهما هي المفعول به وان كان لازما فهي مبتدا كذلك إ ن كان متعديا و أ خ ذ مفعول به هي مبتدا ل طبعا أ ت ى مهما تفعل يعني اي شيء ما إ ن تفعل أ و أ ي شيء ما تفعله يعني س ي أ ت ي علينا في اثناء الشرح منهم من قدر أ ي شيء ما إ ن تفعل ومنهم من قدر أ ي شيء تفعل أ ي شيء ما تفعل ت س أ ل عنه التقديران صحيحان عن لا إ ش ك ا ل فيهما مهما هنا مهما تفعل, تفعل فعل متعدل ولم ي أ خ ذ مفعولا به ف إ ذ ن مهما تكون م ف ع و ل به مقدم مهما إ ذ ن هنا عامل ومعمول بنفس الوقت اذن هي عامل في تفعل الجزم وتفعل ع ا م ل فيها النصب على ا ل م ف ع و ل ي ة محلا فنقول مهما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل جازم اي نعم اسم الشرط كلها م ب ن ي ة اسم شرط جازم شرط مبني ولكن في هذا المكان يجب ان يكون ه ن ا ل شرط ولكن يجب ان ء ه ا م يكون ي ه ن ه ا ما, هو مبني ومنها ما هو معرب أسماء ا هو ل شرط ك ل ه ا م ب ن ي ة طبعا هناك يعني حصر ل ل أ س م ا ء ا ل م ب ن ي ة يعني ا ل أ س م ا ء ا ل م ب ن ي ة تندرج تحت س ب ع ة أ ب و ا ب يعني عندما تذهب إ ل ى علم النحو الموضوعات سوف تمر علينا ا ل أ ب و ا ب ا ل م ب ن ي ة وهي سهل, سهل حفظها يعني تندرج تحت س ب ع ة أ ب و ا ب وهي المبني سماعي لا مجال فيه للقياس فمهما قلنا اسم شرط يزم ا مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم يجزم فعلين ا ل أ و ل فعل الشرط والثاني جواب الشرط وجزاؤه تفعل فعل مضارع مجزوم بمهما وعلام جزمه السكون وهو فعل الشرط ت س أ ل فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم بمهما وعلام جزمه السكون وهو جواب الشرط طبعا هنا بالفعل مستثمر وجبن تقدره أ ن ت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 لو حركته بالفتح لالتبسه بالمؤنث ولا يمكن تحريكه بالكسر و ل ا حركته ب ا ل ض ب يعني لا يحصل فيه التباس طيب إ ذ ن ا ل آ ن صار عندنا عاملان إ ن طبعا قال و ا ل خ ا م س ة إ ن نحو إن تتب تغفر ذنوبك ل م ن ع ر ي ا ل مثال ن ع ر ل ه ا ل آ ن إ ن ح ر ل م ان نعلم ان نعلم ان ن ع ل ي ن ا ع ل أ و ل ف ع ل ا ل ش ر ط و ا ل ث ان ي ج و ا ب ن ج ز ا ؤ ه ع م ب ن نعلم ان ن ل م ان نعلم ان نعلم ن نعلم ان نعلم ان نعلم ان ع ل م ان نعلم ان نعلم ان نعلم ان نعلم ان نعلم ان ن ع ل ان نعلم ان نعلم ا ع ل م ان ن ع ل و ان ن ل م ان نعلم ان نعلم ان نعلم ان نعلم ان نعلم ان نعلم ان نعلم ان ن ع ل ان نعلم ان نعلم ان ل م ان نعلم ان نعلم ان نعلم ان نعلم ا ر ع م ب ن نعلم ان ن ل م ج ن و ع م ان ن ع ن ن ع ل ان نعلم ان م ان ن م ه ا ل س ك و ن وهو ج و ا ب ا ل ش ر ط ذنوبك ذنوبنا ئ ب فعل ا مرفوع و على مترفه ا ل ض م الظاهر على آ خ ر ه وهو مضاف و ا ل ك ا ف ض مرتصل ي م مبني على الفتح في محل جر مضاف إ ل ي ه قال و ا ل س ا د س ة مهما زنوبك محل جر مضاف ولنا فعل ذنوبو اي لا فعل لتوفر مبين ا ل مجهود ذنوب مضاف ا ل ك ا ف ض مرتصل ي م مبني على الفتح في محل جر مضاف إ ل ي ه و ا ل س ا د س ة مهما نحو مهما تفعل يسأل ع ن هذا ه المثال أ ع ر ض ن ا ه ا ل آ ن قبل、م. قليل و ا ل س ا ب ع ة م ا ما أ خ ت مهما و ما قيل في مهما ينطبق على ما تماما لا أ ن ه ا س ما وقيل أ ن ه حرف لا ما قيل في ش أ ن إ ع ر ا ب ه ا هذا فارق ما ذكرته ا ل آ ن فارق بين ما و مهما أ ي ض ا اسم شرط ي ا ز م بمعنى شيئا ما اسم. أي متفق على اسميتها شيئا ما إن تفعل أ و شيئا ما تفعل أ ي ض ا ننظر إ ل ى الفعل الذي بعدها الذي هو فعل الشرط إ ن أ خ ذ مفعول ا به أ و كان لازما فما تكون مبتدا إ ن كان متعديا ولم ي أ خ ذ مفعول به فما تكون هي المفعول به ت ك و ن مفعول به مقدم طيب اذا كان مبتدا يحتاج الى خبر اذا كان مبتدا تكون الجملتان جمله فعل الشرط وجمله جواب الشرط هي في محل رفع خبر يعني فعل مضارع مجزوم عن الجزم السكن هو, هو جواب الشرط و الجملتان في محل رفع مبتدا طيب في محل رفع خبر عفوا في محل رفع خبر المبتدا اذا كانت ما مبتدا إ ذ ن تتفق ما ومهما في المعنى والعمل و ا ل م و ض ع الاعرابي ع ر ب ي و و ا ل م ق ا ل ع قد تكون مبتدا وقد تكون مفعول به بحسب فعل الشرط إ ن كان فعل الشرط متعديا ولم ي أ خ ذ مفعول به فما هي المفعول به إ ن كان متعديا و أ خ ذ مفعول به أ و كان لازما ف إ ن م ا تكون مبتدا فعل الشرطي وجواب الشرطي يكونان أو تكونان في محل رفع خبر نعم, تكون... نعم. تكونان في محل رفع محل في خبر هذا،, هذا،, هذا،, هذا الجانب الذي تتفق فيهما ومهما الجانب الذي تختلف ي ف ه م ان ع مهما هو ه أن م م اختلف ا فيها بين ا ل ا س م ي ة و ا ل ح ر ف ي ة أما م يجب ان ي ن م م ي ت ه ا لانه ي ك س م ي ت ه ا ل م ي خ ت ل ف ف يكون مسميتها ا ل م ع ن ى واحد م ه م ا ت ف ع ل ي ع ن ي ش ي ئ ا م ا تفعل م ا ت ف ع ل ي ع ن ي شيئا م ا ت ف ع ل م ع ن ى ما و ن مسميتها لانه يكون م س م ي ت ا ل ا ه ي ك م س م ي ت ب ا لانه ي ك و ب ع س ب ع ض ه م ا ي ع ن ي ا ل ت ر ت ي ب ا ل ا ن ت يكون م س م ي ت ا ثم ت ذ ك ر م ا ب ع د ه ا ل أ ن ه ي م ع ن ى واحد ا ل ث ا م ن ة ا ل ك ل م ة ا ل ث ا م ن ة من الكلمات التي تجزم فعلين من طبعا من ت أ ت ي قلنا ما أيضا تاتي أ ت ي م أ ت اسم وصول الماسه ة لكننا نتحدث ع ا اسم اسم تامة اسم قبل قد تأتي اسم موصول تأتي اسم شرط تأتي تامة بمعنى تعجبية موصول مصدر مصدري تأتي تأتي تأتي تأتي تأتي تأتي وتأتي شيء نعم شرط شرط نكرة حرف فنحن الذي يعنينا من كل هذه المعاني مجيئها اسم شرط المعاني ا ل أ خ ر ى ستطرق في أ ب و ا ب ه ا من أ ي ض ا ت أ ت ي اسم شرط ت أ ت ي اسم استفهام ت أ ت ي اسم موصول آه آه الذي يعنينا من معانيها كونها اسم شرط مجيئها اسم شرط هنا في هذا, في هذا الباب من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع م ب ت د أ من يعمل عملا صالحا يكون ناجيا يعني الغالب أ ن تكون م ب ت د أ ويمكن أ ن ت أ ت ي مفعولا به من من تضرب أ ض ر ب نفس عمل مهما وما قريبا مهما من وما لكن مهما وما يغلف فيهما ا ل م ف ع و ل ي ة و ي أ ت ي ي ع ن ي مبتدا على ق ل ة ما من بالعكس ي غ ل ب فيها الابتداء و ت أ ت ي مفعول ا على ق ل ة تقول مثلا من, من يزرع يحصد لا يمكن أ ن تكون من هنا مفعول به هنا من مبتدا ل أ ن من لا من يزرع يحصد تقول طيب هذا الفعل متعدد ا لكن م ت ع د ل لا ي ص ت ح أ ن تكون من هي المفعول له مفعول به له تقول من يزرع زرعا يحصده فمن هنا لا ت ص ل ح مفعول به يعني حتى في ل ك ن في بعض ا ل أ ح ي ا ن ت أ ت ي صالحا ل أ ن تكون مفعول به تقول من تضرب أ ض ر ب من اسم شرط يزم مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم يجزم فعلين ا ل أ و ل ف ع ل ا ل شرط وثاني ا ل يوم هو, هو, هو جزاء ئ تضرب فعل مضارع مجزوم بمن وعلاجزم ه السكون و ه و ف ع ل ا ل شرط وفعل ا ل مستثير وجوب ا تقدير ه أ ن ت أ ض ر ب فعل مضارع مجزوم بمن وعلاجزم ه السكون و الفعل ومستثير وجوب ت ق د ر هو ن ت هنا جاءت مفعول بهما لكن قلنا يغلب مجيئه مبتدا من يعمل عملا صالحا يكون ناجحا هذا المثال قال و ا ل ث ا م ن ة يعني و ا ل ك ل م ة ا ل ث ا م ن ة من الكلمات التي تجزم فعلين مضارعين من نحو من يعمل عملا صالحا يكن يكن ناجحا من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدا في هذا المثال يعمل فعل مضارع مجزوم بمن و علامه جزمه السكون والفعل ا مستتر جوازا تقدره و راجع إ ل ى من عمل ا مفعول مطلق منصوب و ع ل ا م ا نصب الفتحه صالحا صفا عمل منصوب وعلامات نصب ا ل ف ت ح ة ويكن فعل مضارع نسخ ا م ج ز و م بمن وعلامات جزمه السكون وهو جواب الشر يكن فعل مضارع نسخ ا م ج ز و م بمن وعلامات جزمه السكون وهو جواب الشرط واسمه ض م ي ر مستتر جوازا تقدره هو راجع الى من ناجحا خبر يكن منصوب وعلم ة نصبه ا ل ف ت ح ا ل ظ ا ه ر على آ خ ر ه و ج م ل ت ا فعل الشرط يعمل وجواب, وجواب الشرط يكن في محل رفع خبر المبتدا إ ذ ن هذه ا ل ك ل م ة ا ل ث ا م ن ة من الكلمات التي تجزم فعلين مضارعين و التاسعه ة من الكلمات التي تجزم اين ل م ا ايضا ن أ ي من العوامل التي يزدوج فيها العمل هي تكون عاملا و معمولا كذلك كل هذه ا ل أ د و ا ت نرى أ ن ه ا عامل و معمول بنفس الوقت يعني منع سنبر ما ممولة بالابتداء هنا عامل, عامل فيها الابتداء يعني لم ت أ ت ي بدون م ع م و ل هي م ع م و ل لغير عاملها لكن باقي الكلمات لما ت... ان كانت م ب ت د أ من أ و ما أ و مهما إ ن اعتبرناها مبتدا أ فهي ف م ع م و ل ه ا غير عاملها و إ ن اعتبرناها مفعول ا به فهي ع ا م ل ة في فعل الشرط وفعل الشرط عامل بها طيب ا ل ت ا ا س ع ة أين ل ك ل م ة ا ل ت ا س ع ة من الكلمات التي, تنصب فعلي التي تجزم ن المضارعين ص ب فعلي التي ت فعلين مضارعين أ ي ن أين طبعا ي س أ ل بها عن المكان ت أ ت ي اسم استفهام و ت أ ت ي اسم شرط ت أ ت ي مع ما و ت أ ت ي بدون ما يمكن أ ي ن ما تكن يدركك الموت أ ي ن تكن و يدرك الموت يعني يمكن ع ن ي ي أ ن ت أ ت ي بعدها ما ا ل ز ا ئ د ة ويمكن أ ن لا ت أ ت ي معها ولا يؤثران في عملها لا تؤثر في عملها م اين حرف زائد م ب ن على ل ا س ك و لا محل لهم الإعراب أ ي نقول ن اسم شرط جازم مبني على الفتح في محل نصب مفعول فيه ظرف زماء مكان ظرف ظرف نسأل عن ل بها مكان اسم شرط ي ا ز م مبني على الفتح في محل نصب مفعول فيه ظرف مكان طبعا ظرف مكان لفعل الشرط يعني ما اين ما تكن م ب ت د ل ا لا ت أ ت ي مبتدئا أ ب د ا لا ت أ ت ي الا مفعول فيه ح ص ل ا ل أ ن ه ا ي س أ ل بها عن المكان نقول أ ي ن اسم شرط يزن مبني على الفتح في محل نصب مفعول فيه ظرف مكان غرف مكان لفعل الشرط, لفعل الشرط. تكن و فعل مضارع مجزوم بين أ وعلامه جزم ه ا ل سكون و هو فعل الشرط تكن و هنا فعل لازم فعل, فعل تام وليس ناقصان يعني أ ي ن توجد إ ذ ا كانت كان بمعنى وجد ف إ ن ه ا تكون فعلاً تاماً اسمها تقدره أنت فعل ا تامن اسمها مستثير وجوب ا تقدره أ ن ت فعلوها مستثير وجوب ا تقدره أ ن ت عندما نقول كان تامه ف إ ن ه ا ت أ خ ذ فاعل ا لا ت أ خ ذ ا س م ا ولا خبران تاكا هنا ت ك و ن ا فعلن تا فعلن تا مو نقول اسم فعل م ض ا ر ع م ج ز و ن ب أ ي ن وعلام ة ج ز م ه ا ل سكون و هو فعل الشرط والفعل ا م س ت ث ر وجوب و ج ت ق د ر ه أ ن ت يدرك الموت يدرك فعل م ض ا ر ع م ج ز و ن ب أ ي ن و ع ل ا م ة ج ز م ه ا ل سكون و هو جوا ب ا ل شرط والكاف ولكن يجب ان ك و ا ل م س م ي ن في ا ل م س ل ي ن والمسلمين في ا ل م س ل ن و ا ل م س ل م ي و ل م س ل ن و ا ل م س ل م والمسلمين و ا ل م س ل م ا ل م س ل م ي ن و ا ل م ل م ي ا ل م س ل م ي ن و ا ل م س ل م ي ا ل م س ل م ي ن والمسلمين والمسلمين و ا ل م س ل ي ن م ا ت ك س ن م ي و ل ن ف س ا ل إ ع ر ا ب ا ل س ا ب ق ا س م ا ل ش ر ط ي ا ز م م ب ن ي ع ل ى ا ل ف ت ح ف ي م ح ل ن ص ب م ف ع و ل ف ي ه و ر ف م ك ا ن م ا حرف ز ا ئ د م ب ن ي ع ل ى ا ل س ك و ن ل ا م ح ل ل ه م ن ا ل إ ع ر ا ب و ا ل ع ا ش ر ة م ت ى ا ل ك ل م ة ا ل ع ا ش ر ة من الكلمات التي تجزم ف ع ل ي ن م ض ا ر ع ي ن م ت ى متى أ ي ض ا ا س م شرط تأتي ا س م شرط م ه ا س م ا س م ا س ت ف ه ا م وتأتي حرف جر م ت ى ل م ج اسمه اسمه اسمه اسمه اسمه اسمه اسمه اسمه اسمه اسمه ا س م ي اسمه ا م ن م ع ا ن ي ه ا ه و ك و ن ه ا ا س م شرط م ه ا س م م ت ى تا ستا لك أ و ت ه ل ك م ت ى ي س أ ل بها عن الزمن فهي إ ذ ن اسم شرطيزم مبني عالسكون ل ى م ت ى اسم شرطيزم مبني عالسكون ل ى في محل نصب مفول ع في هى رف زمن ا أ ي ن قلنا مفول ع في هضر ف مكان ي س أ ل بها عن المكان فهي مكان في ض ر مكان ي س أ ل ب م ت ى عن الزمن ف ه ي ر ف زمن ا يجزم ف ع ل ي ن ا ل أ و ل فعل الشرط ل ا و ث ا ن يجب و ا ا ل فعل ش ر مضارع ط تحسد م ج ز و م بمتى وعلامة ج ز م ه ا ل س ك و ن وهو ف ع ل ا ل شرط و ا ل ف ا ع ل ض م يكون ر م س ت ت ج ب ا تقديره هناك ف ي ا ل ك ت ا ب و ي م ك ن أن تضبط ب ق و ل ك ت ه ل ل ك ب ب ا ن ا ء ل ل م ع ل و م ن ع ر حسب ما ه و م و ج و د في ا ل ك ت تهلك ا ب فعله مضارع مبني م ل ل ج و مجزوم بمتى وعلامة جزمه السكون ل بمتى جزمه وهو الجواب الشرط ونائب الفاعل مستتر وجوبا أن تقدره أ ن ت تحسد الفاعل مستتر وجوبا أن تقدره أ ن ت أ ي ض ايضا أ متى ت أ ت ي م ت ص ل ة بما ا ل ز ا ئ د ة و ت أ ت ي م ج ر د ة عن ما ا ل ز ا ئ د ة متى ما تحسد ت ه د ي يمكن أ ن ت أ ت ي بما ويمكن أ ن ت أ ت ي بدون ما مثل اين من حيث جواز اتصالها بما أ و عدم جواز اتصالها بما و ا ل ح ا د ي ة ع ش ر ة يعني و ا ل ك ل م ة ا ل ح ا د ي ة ع ش ر ة من الكلمات التي تجزم فعلين مضارعين انا ي س أ ل بها عن المكان أ ي ض ا ادنا تذهب اذهب يعني إ ل ى أ ي مكان تذهب أ ذ ه ب اسم شرط جازم طبعا المثال الذي أ ت ى به نحو قال و ا ل ح ا د ي ة ع ش ر ة أ ن ا نحو أ ن تذنب يعلم كالله تعالى يعني في أ ي مكان تذنب يعلم كالله تعالى أ ن اسم شرط يزم مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه ظرف مكان يجزم فعلين ا ل أ و ل فعل الشرط و الثاني جواب الشرط و جزاؤه تذنب فعل مضارع مجزوم ب أ ن و ع ل ا م ة يجزم ه السكون و هو فعل الشرط و الفعل ا ض م ي ر مستثير و ج و ب ا ت ق د ر ه أ ن ت يا علام فعل م ض ا ر ع م ج ز و م ب أ ن و علام ج ز م ه ا ل سكون و هو ج و ا و ل شرط و ا ل ك ا ف ض م ي ر م ت ص ل ببني ع ل ى الفتح في محل نصب مفول ع به الله فاعل وعلى الضم الظاهر فعل ا مرفوع و على ت ر ف ه الظم ا ل ظ ا ه ر على آ خ ر ه تعالى فعل م د ا ع فعل ماضي ب د ن ي على الفتح المقدر على ا ل أ ل ف م ن عمروري تعذر والفاعل مستثر جوازا تقديره هو راجع إ ل ى الله عز وجل و ا ل ج م ل ة في محل نصب حال أ ن للمكان ولا تتصل بما لا يقال أ ن ما ت أ ت ي غير م ت ص ل ة بما بخلاف أ ي ن التي هي للمكان ت أ ت ي مع ما و ت أ ت ي م ج ر د ة من ما ا ل ز ا ئ د ة و ا ل ث ا ن ي ة ع ش ر ة يعني و ا ل ك ل م ة ا ل ث ا ن ي ة ع ش ر ة من الكلمات التي تجزم فعلين مضارعين أ ي اي نحو أ ي عالم يتكبر يبغضه الله تعالى طبعا أ ي نحن قلنا أ س م ا ء الشرط م ب ن ي ة والحروف كلها م ب ن ي ة يستثنى من أ س م ا ء الشرط ا ل م ب ن ي ة أ ي ف إ ن هذه ا ل أ د ا ت تكون م ع ر ب ة والسبب في إ ع ر ا ب ه ا أ ن ه ا م ل ا ز م ة ل ل إ ض ا ف ة يعني لا ت أ ت ي إ ل ا م ض ا ف ة طبعا سبب بناء أ ي ك ل م ة سواء أ ك ا ن ت اسما أ و فعلا هو ش ب ه ه القوي ا بالحرف أ س م ا ء الشرط سبب بدائها وجود شبه قوي بينها وبين الحروف ما هو هذا ا ل ش ب ه القوي هو الافتقار المتاصل الذي لا يفارقها أ ب د ا إ ل ى ج م ل ت ي فعل الشرط وجواب الشرط فهي ب ح ا ج ة إ ل ى غيرها لا يتم معناها إ ل ا ب و ا س ط ة غيرها كالحروف ف إ ن معانيها لا تتضح إ ل ا ب و ا س ط ة غيرها هذا الشبه أ ح د أ و ج ه الشبه التي ينص علماء ا ل ن ح و عليها ويذكرون أ ن ه ا سبب لبناء ا ل أ س م ا ء و ا ل أ ف ع ا ل ط ي ب أي ك ل م ة موجود فيها هذا الشبه م ف ت ق ر ة دائما إ ل ى ج م ل ة فعل الشرط و إ ل ى ج م ل ة جواب الشرط ليتبين معناها ولكن هذا،, هذا, هذا الشبه عورض, بي، بي يعني عورض بسبب يجذبها إلى الأسماء، يقربها ج ذ ب ه ا الأسماء إلى ي إ ل ى ا ل أ س م ا ء ويبعدها عن الحروف وهو ا ل إ ض ا ف ة ف إ ن ا ل إ ض ا ف ة من خواص ا ل أ س م ا ء وهذه الادوات أ د ت من بين كل ل ا أ تاتي أ ت ي م ض ف ة أ ت م ل ا ز م ة ل ل إ ض ا ف ة و ا ل إ ض ا ف ة من خواص ا ل أ س م ا ء فحميت من ت أ ث ي ر شبه الحرف الذي هو الافتقار ا ل م ت أ ص ل فيها ا ل إ ض ا ف ة جذبتها إ ل ى ا ل أ س م ا ء وجعلت هذا الشبه بالحرف الذي فيها غير مؤثر ولذلك أ ع ر ب ت أ ي طبعا ت أ ت ي في محل م ب ت د أ ت أ ت ي في محل نصب تأتي في محل ج ر ل ح س ب موقعها في ا ل ج م ل ة ملازمه ل ل إ ض ا ف ة إ م ا لفظا و م ع ن ا و إ م ا م ع ن ا فقط يمكن تقول أ ي عالم يتكبر يبغضه الله يمكن أ ن تقول أ ي يتكبر يبغضه الله أ ي رجل تكرم تكرمه ايا تكرم يكرمك أ ي رجل تكرم يكرمك و ن ج ا ة مفعول به مضاف يمكن أ ن تحذف ا ل إ ض ا ف ة أ ي ا تكرم يكرمك ف إ ذ ا م ل ا ز م ة ل ل إ ض ا ف ة إ م ا لفظا و إ م ا معنى لا تفارقه ا ل إ ض ا ف ة لكن يمكن أ ن يحذف المضاف إ ل ي ه لفظا ويبقى مقدرا ولذلك فارقت الاسماء ا ل م ب ن ي ة في هذه ا ل م ي ز ة التي جذبتها إ ل ى ا ل أ س م ا ء وحمتها من شبه الحرف الذي هو افتقارها ا ل م ت أ ص ل الدائم إ ل ى ج م ل ة فعل الشرط و ج م ل ة جواب الشرط قال المثال الذي ذكر ه ن ح و أ ي عالم يتكبر يبغضه الله أ ي م ب ت د أ م ر ف و ع وعلم ا ة ر ف ع ه ا ل ض م ا ل ظاهره على آ خ ر ه وهو مضاف عالم مضاف إ ل ي ه م ج ر و ر على مجره ا ل ك س ر ة أ ي اسم شرط يازم يزم ا يجزم فعلين ا ل أ و ل فعل الشرط والثاني جواب هو جزاؤه يتكبر فعل مغارب قلنا م ب ت د أ مرفوع هذا مح... ما في مح... ليس المحل عندما يتعذر ا ل إ ع ر ا ب اللفظي ا ل أ ص ل ي يعني قلنا ذ ي ك ا ل أ س م ا ء في محل رفع في محل نصب ل أ ن ه ا مبنيه ة ما هذه م عرب ة فلا نقول في محل نقول م ب ت د أ مرفوع وعلامه رفعه ا ل ض م ا وهو اسم ش ر ب ج ا ز م يجزم فعلين ا ل أ و ل فعل الشرط وثاني ا ل جواب ه و ج ز ا ؤ ه وهو مضاف وعالم مضاف إ ل ي ه مجروعا جره ا ل ك س ر ة يتكبر يتكبر فعل مضارع م ج ز و م ب أ ي وعلامه جزمه السكون وهو فعل الشرط والفعل ا مستتر جواز ا ت ق د ر هو ه راجع إ ل ى عالم يبغضه فعل مضارع م ج ز و م ب أ ي وعلامه جزمه السكون وهو جواب الشرط والها ء ض م ي ر متصل ب ن ي على ا ل ض م في محل نصب مفعول به الله فاعل مرفوع وعلامة الضم الظاهر على آخره. فعل ا مرفوع و ع ل ا م ة رفع ه ا ل ض م ا ل ظاهر على آ خ ر ه تعال ى فعل مضي ا ابن ع ل ى ا ل سكون ا ب ن على الفتح المقدر على الالف تعال ى فعل مضي ا ابن ع ل ى ا ل فتح المقدر على الالف و الفعل ا مستهل جواز التقدير هو و ا ل ج م ل ة في محل س ب ح ا ن طيب هذه ا ل أ د ا ء يمكن أ ن نقول أ ي يتكبر ي ب غ ض الله نحذف المضاف إ ل ي ه لفظا ولكن نبقي مقدرا نفس العراق إ نفس العرب ا ل ك ل م ة ا ل ث ا ل ث ة ع ش ر ة من الكلمات التي تجزم فعلين مضارعين حيثما حيث طبعا اسم يدل على المكان, يمكن أن تأتي طبعاً اسم يدل على المكان وهي طبعا لا اذا أ ت ت ج ا ز م ة ت أ ت ي م ق ا ر ن ة لما لا تفارقها ما الزائده أ م ا إ ن كانت غير ج ا ز م ة يعني تكون ظ ر فان م ك ن فهنا لا لا لا يشترط أن إن جلست جلس جاءت الزائدة لا الزائدة اسم شرط يشترط تقترم يشترط حيث بما شرط أ تكون م ق ت ر ن بما ا ل ز ا ئ د ة ظ ر و هايثما ن ن ع د ن ا أجناء ي ث م اسم حيث ا ا ل شرط جازم مبنى على ا ل ض م في محل نصب م ف ع و ل في ه ي ر ف مكان ما حرف ز ا ئ د م بنى على السكولا ن م ح ل ل ه م ن ا ل ع ر ا ب تفعل ف ع ل م ض ا ر ع م ج ز و م ب ح ي ث و على مجزم ه ا ل س ك و ن و هو ف ع ل الشرط والفعل ا ض م ي ر م س ت ك ر ج و ب ا أن ت ق د ي ر ه أ ن ت يكتب فعلك يكتب فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم بحيثما وعلى مجزمه السكون وهو جواب الشرط فعل فعلك فعل كفعل نائب فعل ا مرفوع وعلى مترفعه ا ل ض م ا ل ظاهر على آ خ ر ه وهو مضاف والكاف ضمير متصل بنا على الفتح في محل جر مضاف إ ل ي ه إ ذ ن قال حيثما تفعل يكتب فعلك هذا المثال الذي ذكره عربنا طبعا و ا ل ر ا ب ع ة ع ش ر ة يعني و ا ل ك ل م ة ا ل ر ا ب ع ة ع ش ر ة من الكلمات التي تجزم فعلين م ض ا ر ع ي ن إ ذ ما إ ذ ما نحو إ ذ ما ت ت ب تقبل توبتك إ ذ ما من أ د و ا ت الشرط الجازمه التي تجزم فعلين مضارعين اختلف في فيها فقيل هي اسم وقيل هي حرف وراجح ا ل عند سيبويه رحمه الله أ ن ه ا حرف قال المبرد إ ن ه ا ظرف لكنه يقول انها ح ر ف لا تكون ح ر ف إ ذ ا قال هي ظرف ي ع ن ي اسمن سيبو رحمه الله قال هي حرف و ا ل راجح طبعا ما ذهب إ ل ي ه سيبو من أ ن ه ا حرفه المذهب البصري تكون هو الظرف زمان او مكان اذ ما ظرف زمان, زمان هي أ س ا س ا إ ذ للزمن الماضي زيدت عليها ما فلما زيدت عليها ما سبوه ومن معه قال قطعت عن ا ل ظ ر ف ي ة وصارت أ د ا ه شرط بمعنى إ ن فهي حرف المبرد ومن معه قالوا هي ظرف إ ذ ظرف للزمن الماضي لما زيدت عليها ما بقيت على حالها وصارت تفيد ا ل ش ر ط ي ة فهي ظرف يفيد الشرطيه ة لنسى ا لأنها أصيها والقياس أرجح على بقيت طبعا ه ذ ا ك اشياء ي ج ن ي ا ش ي ا يجب ان ي ك هناك ا ي ا يجب ان ي ك ن ه ن ا ل اشياء ب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك ش ي ا ء يجب ان يكون ن ا ك ش ي ا ء يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك ا ت ص ل ب ه م ن حرف ز ا ئ د أ ء ي ن يكون ن ا ك ا ش ا ء يجب ا ي س ل ب ه م ا ه ي ت ه ا ل آ ن ا ل ف ع ل ا ل م ض ا ر ع ف ن ق و ل فعل م ض ا ر ع إ ذ ا ا ت ص ل ء ب ه لم ي ص ب ح ل ل م ا ض ي ل ء ي ج ان يكون هناك ا ش ي ا ن ي و ن هناك ا ش ي ا ولكن على أن ك يعني هذا يقوم مذهب المبرد طبعاً لكن نحن نميل إ ل ى مذهب س ب و ي ه نقول حرف حرف بمعنى إ ن نختصر الطريف على النقاش يعني اذ ما حرف شرط جازم يبني على السكون حرف شرط جازم يبني على السكون لا محل لهم الاعراب طبعا مثال الذي ذكره نحو اذ ما ت ت ب تقبل توبتك قلنا اذ ما حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الاعراب تتب فعل مضارع مجزوم ب إ ذ ما وعلامه جزمه السكون هو فعل الشرط تقبل فعل مضارع مبني المجهول مجزوم ب إ ذ ما وعلامه جزمه السكون هو جواب الشرط طبعا تتب إ ذ ما تتب تتب فعل, قلنا فعل مضارع مجزوم ب إ ذ ما وعلامه جزمه السكون هو فعل الشرط والفعل مسترجوبا أن تقدره أ ن ت تقبل فعل مضارع مجزوم مبني ج ولكن مجزوم بإذما مجزم وعلى ا ل س و ه ج و ا ب توبة نائب الشرط فاعل وعلى مرفوع مترفع هو الضم الظاهر على آخره. على آخره آخره ت ب ة مذهب ض الكافضة مضاف ا الفتح ف في لي على محل إليه مغبطة سبب جر ه ا على م ذ س ي ب و ي أما إ ن أ ر د ن ان أ ن ع ر ب على مذهب المبرد فنقول إ ذ ما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه ظرف مكان ضرف زمان إ ذ ما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه ظرف زمان تتب فعل مضارع مجزوم ب إ ذ ما وعلى ما ج ز م ه السكون هو فعل الشرط وفعل ا ل مستهرجو ب ن تقدره أ ن ت ب ق ي ة الاعراب على حاله لا يختلف و ا ل خ ا م س ة ع ش ر ة إ ذ ا ما طبعا إ ذ ا ما قل من يذكرها من النحات في أ د و ا ت الشرط ذكرها المصنف هنا وهي من ا ل أ د و ا ت التي يندر استخدامها ا ل أ ص ل إ ذ م ا الكثير استخدام إ ذ م ا أ م ا إ ذ ا م ا فاستخدامها قليل بهذا اللفظ وقيل إ ن استخدام إ ذ ا م ا خاص ب ا ل ض ر و ر ة خاص ب ا ل ض ر و ر ة ا ل ش ع ر ي ة وقيل إ ن استخدامها ش ا ذ و لا يقاس عليه يعني حيث جاءت نعربها أ د ا ه شرط ولا, نقص ولا نجعل ق ص ا ولا ن عملها قياسي لا نطبق عليها في كلامنا, لا نأتي بها في كلامنا لان أ ت ي ب ه الشاذ في ك ا ا ا م ن لأن ل يحفظ كما جاء ولا يدخل في كلام من يريد ان يتكلم في يعني من نبقها ندخل هذه الجملة جاءت من العرب فيها إذا نأتي شرط أداة أن ن أ ت ي بغيرها من ا ل أ د و ا ت ا ل ق ي ا س ي ة فاذا إ ذ إ ما ما قيل في إ ذ ما يقال فيها حرف أ و حرف أو اسم إ ذ ن قال نحو اذا ما تعمل بعلمك تكن و خير الناس إ ذ ا ما حرف شرط جازم ب ي ع ل ى السكون لا محللهم الاعراب يجزم فعلين ا ل أ و ل فعل الثاني ش ر ط و ا ل جواب الشرطي و جزاؤه تعمل فعل مضارع مجزوم ب إ ذ ا م ه و ع ل ى م جزمه السكون وهو فعل الشرط بعلمي كالباحر ء ف جر مبني على الكسر لا محلله من الاعراب علمي اسم مجروب بالباء و علام جره ا ل ك س ر ة علمي مضاف الكاف ضمير متصل بين الفتح في محل جر مضاف إ ل ي ه و الجر ا و ا ل م ج ر و ر متعلقا ن بالفعل تعمل تكن و فعل مضارع ناسخ م ج ز ولكن م بإذامة و ع ي ج ه ا ل س ك و ن وهو ل د ي و ا مستشفى و ا تقدره ك ن يكون ر ت لدينا مستشفى ولكن يكون لدينا س مستشفى و ل ك م ج ر و ن لدينا ل مستشفى ولكن يكون لدينا مستشفى ا ل ك ن يكون ل ف ي إ ذ ا م ا س م ش ر ط جازم مبني ع ل ى ا ل س ك و ن ف ي محل ن ص ب م ف ع و ل ف ي ه ضرف ز م ا ن م ث ل إذما ب ق ي ة الاعراب لا يتغير ي ق وهذه ل و الاحدى ح د د عشرة أ كلمة ل وهذه ا ع ش ر عشرة ك ل م ة تجزم فعلين مسميين شرطا وجزاء ا ل أ و ل نسميه فعل الشرط والثاني نسميه جواب الشرط و ج ز ا ؤ ه ل أ ن الثاني مترتب على ا ل أ و ل ترتب الجزاء على الفعل وصلى الله على نبينا محمد يعني كشخنا وعلى آ ل ه وصحبه وسلم、نعم. الحروف التي تجزم ن ص ب الحروف ت المتفق عليها جماعا إن فقط, فقط. المختلف, فيهما المختلف فيها والراجح حرفيتها و اذ ل ر حرفيتها ا ج ح إ ما و إ ذ ا ما المختلف فيها والراجح اسميتها مهما الباقي اسماء م ب ن ي ة مع هذا اي م ع ر و ف أ ي م ع ر ب ة ل أ ن ه ا م ل ا ز م ة ل ل إ ض ا ف ة لفظا ً أ و معنى, معنى.